مِن من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى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 111. وأنه على كل شيء قدير 112. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 113. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 114. فإن أصابه خير نطمأن به أَصَابَتْهُ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 116. خسرت الدنيا والآخرة 117. ذلك هو الخسران المبين 118. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 124. لبئس المولى العشير 125. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يُنصَرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَالْيَمْدُدَ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَايِ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَالْيَوْضُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيضُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَتِهِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال؟ 112. والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 113. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء 121. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 122. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد 121. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها, أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 122. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 وَإِذْ بَوَّأْنَالِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِيرُ الْبَيْتِ لِلْطَّائِفِينَ وَطَهِيرُ الْبَيْتِ لِلْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْبُكَّعِ السُّجُود 112. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 113. وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق 114. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 112. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير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 فَاجْتَنِبْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبْ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ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 121. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق 122. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على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 والصابرین على ما أصابهم والمقیم الصلاة وَمِمَّا وَمِمَّا رَزَقْنَاهمْ يُنفِقُونَ والبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ 111. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 112. لن ينال الله لحومها ولا ولكن 111. ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 112. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور 111. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 112. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا, إلا أن يقولوا ربنا الله 121. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد مذكر فيها اسم الله كثيرا 122. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.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 119 فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 110 أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم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 112. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما رَبِّكَ ربك كألف سنة مما تعدون 113. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير 121. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين 122. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم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 111. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 112. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم مدخل يرضىونه وإن الله لعلم الحليم 129 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور 120 ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 111. فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 112. له ما في السماوات وما في الأرض 113. وإن الله لهو الغني الحميد 114. تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري والخلق تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم. 111. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور 112. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك 111. إنك لعلى هدى مستقيم 112. وإن جادلوك الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون 114. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض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 112. الله مِنَ من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير 113. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اتقوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واجاهدوا في الله حق جهاده هو جتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملت أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون وتكون شهداء على الناس 129. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير